يا يا يا رب يا, يا يا يا تبعد يا غالي مرسول مرسول بيفتح لك دار لي دمع يا الغالي يا الغالي الان ابني يا ياب يا يا بياع سال الدمع تحاسي والليل باوي شمعت شجوني تبدا تبدا تروحي خليها الساحه وياك في قبرك يدفنوني فجر اللي فجر اللي يتبدل في يا نفة تنهاري ما ينوص في ما تنفع جموعي ولوه بحر سيلي صبري على غيابك موتي وهدم حيلي أفلح من صلى على محمد وآل محمد Oh, <laughs>